انت غريب وغربتك تحت التراهيم يسولف وياك ها يحكي وياك انت غريب وغربتك تحت التراهيم وأنا غريب وعنهلي والوطن غايب ومصيبتي زادت على كل الليل. ما صار بيك ولا عشر ما صار بي انا متعمد اذا وصلك الى مكان خاص وقت احتضارك هلاك واحبابك حوالي وعيونهم بالنظر دايم شاب حالي غمضوا عينك واسبلوا ايدك ورجلك وصار البواكي يوم فارقت الدنيا وانا احتضاري ما جرى ولا صار تدري انا وقت احتضاري يا الله يا الله يا الله انا وقت احتضاري داس شمر فوق اي والله صدري ويهبر بسيفه ويحزه وداج وانا واخوتي وعزوتي فوق الوطيع ما راح اقطع عبرتك اكملها وادخل ويا الاكبر من عقب موتك حش موليك الرجاج شال الجنازة وارتفع منهم التهليق انت انت ابعب وانا بقيت على الثرى من غير تغسيل وظلت على حر الثرى جثتي رمية وانت عقب ما كفنوك ابن عش حطوك صلوا عليك وعد شفير القبر جابوك اهلك تجر حسرة ووسط اللحد مدوك هالالتراب وبالبجة ضجة وسوية وانت ابعب وانا عقب مادا صدري الشمر بن عال هبروا داجي وشال راسي فوق عسال ضلت الجثة معفرة في حر الارمال وبيع من الطبرات الف وتسعمية وجد اخلتي الخامات عالغار ويتواصلات الله ابيلي حسين ويسماب موسى ويليعقوب ومسكين يا راديو سوف هي ابن علي سالم نزل من فوق مهر وقعد عند وسالت دمعة عيونه على خد لقاه يسيل دم راسه على شبد متواصل طبر والرأس من بعد شي يقول له يقول له على الله يا ابو عيوني يقول انا احتسبتك عند الله لكن عندي نساء يسئلوني لا تنشي صبر امك شاقل لاختك شاسول عمتك على جيتك شبحت عين حباب الصواوين احتمل الشباب الى الخيمة سجا على التراب جاءت ليلى تنظر الى ولد هذا ولد علي جاءت عند راس الثرشه التراب رفعت راس الشباب خلت راس الشباب في حجرها شتقول له ها اريدك تسمعني وتتحملني شويه وبالذات الفاقدين والفاقدات لا تلومون ليلى ان جتني جبر مصاب لا الى قلب ليلى مكتول تقل يا اكبر دمعة البلائل شوف معزة الدمعة يا دمعة البلائل لك لو جرت ماء تكفي وعلى فرجى من تجري لعيون بحور ماتش ما فيه إلك والني ودمع العين ولطم الراس بالعشرة ماذا من نفس بي وبعد وإذن الحسرة لما تقضي ايامي لما تقضي ايامي ويضم هذا الجسد قبر ما يسكن ابد والني ما يسكن ابد والني يا ولدي يا ولدي ها ومن غا القلب مخفي سمعولي على المقطع تقل لي يا ولدي يا ولدي شح النصيب وضع يا ابن حساب الاحساب تار. متأمل بيك متأمل بيك يا ولدي والله شح النصيب وضع يا ابن حساب الاحسبته وبقيت بقلبك مجروح اي والله تصن الصخر وانت وانت اعيش بعمر بالالام يا ولد بالالام ها بالالام اعيش العمر بالالام والله لا خل ولا بقى اصدل دارك ودارك منها نورها مضخي ايه والله يا علي اه يوم ليلة صيح يا علي اسمع شدك لاتي يقول لأقوم وأقعد بهمي وهم المعاي فارق يوم انا حيرانة والهانة وارقانة بحزن وهموم سلبت النوم من عيني يا ولدي سلبت النوم من عيني يا عيني لذيذ النوم انا اقضى الليل بالحسبات وشلون الجفن يغفي يبليل اكبر حالة امك هاي حين صارت الفرقة الاكبر حالة امك حين صارت الفرقة وللفرقة يا الاكبر نار سناها الاخضر يحرقاء ايه والله يا حرقاء. الموت حبيته. قل على شانك حبيت الموت. وياك الموت حبيته. وما رجت العمر يبقى يا ولد يا ولدي. ايه ويظل بكربه لجسمي. وعليه دار الترب يسفي. اه? اشوفك ما تأثرت بهاي القصيدة. لازم نبكيك الليله خذ اي القصيده حتى تبكي وتدعي لي ترى محتاج لدعائك اجت لياله العلى الاكبار يا ويلي وجهك عنده تريد تشوف اصاوي وجرح الباهده شداد ديدت شو فصاوي باجهت ام الاولاد ليله تصيح صاوت زي الابوين شو يا التكيل والله عن الشميل يسخلكنا تجب همت فينا يا عماته تعالنجاي قاعد انا هالولد وياي والله وي علي بهدان اقعدنا وخلني احط خدي على اخ والله عماته وخواته الكل صاحي يم علي ما يقدر يقولوا له ولد يخافوا عليها تموت وياها عماته صاحن يمعل الاكوار روح الولد خلصانه ونقعد شلون ما نقدر يا لا يا لا ينتبه خطا وصوابه على يسار شقاعدك صاحت صدق خلل خار فانشان تلجمنه الشمس والهطش وجروحه علي من ينتبه شد ضل وبعد لانا يحت نوحه لما نشوفه صاوبه ولما نقلبه جروحه تقول يمكن فيه يمكن يقعد ها ايف بي ظن ترجى ويعيش كولا قوضه بيظن ترجع ويعيش هدى من الدهر تشاليش انخاه ويرد للجيش طلولد ما قاله الله يخلي والده وحده حقها بلا فكر تحجيه ام الولد مدئولة الدوحة الولد هاي ها تمشي كل جوية تقولوا شبابه اقهب لا فكر تحشي امي الولد مكبولة. وكل ساة تنشد النسوان هذا بدي علي اولا. هذا ولدي علي. اي وين اهل الرحم تنده بقطرة ما يشيبولة. وين البي رحم وينك? بقطرة ما يلفينة. عندك شوية من دموع عينك تعطيها الاكبر? اولادي سوربت عانيه انامه وصدا ليه عفيا ام الولد جلده زيانة بحجة واجت زينب اجت ع... فخر المخدرات ام المصائف زيانة بحجة ويليلة تقلها يا معلي بس انا بحكي تويل يا لا تقلها يا ام علي بسك ابن اخويا مكيد ومسليم مثل ما مسج ترى حتى احلى فضره قلوبنا يا سواف ابن اخو يمجيد ومسني مثل ما مسج ها, ها قلبك يتحمل انت غيور انت غيور يا مؤمن تقول قريب القوم يا ليلة لا لا ينس ما حسج شوية شوية خل نجري الدمع سكته هذا يوم على الرت حس ما ينس ما حتى واخو يحسين ما يرضي وبي ما يشتفي ضده عشلون اتجلب يا بنت المرتضى من دال زيني وبعد بي يروح وشوف ابنه على الحال سقول الغير هالواحد هد ويزلم رجال كفر يلتلو مني تتدرين ما عندي ولد غيره بعد يا عمي تتدرين بعد يا عمي تتدريين ما عندي ولد غيره واحد فقد مني وظلت خالي الديره همى نويل مني والله حيره حير تحيره ارفعوا ايديكم بالدعاء هذا بيت الدعاء واسالك الدعاء تقلا ولايه ولايه